يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 آمين. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي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 وَنَاصَّتْهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أَنَائِك أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عظيم